السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون وَتَضَطعُون أَمْرَهُ بَيْنَهُم كلُلّ إلَن راجعون فَمَ عمل مِنَ الصَّالِحاتِ وَو مُؤمنِنُون فَلاكُفْرانَ لِلسَاعِهِ فَلاكُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِنَّا لَ كاتِبون وَحَر مِنْ على قَرِيَةٍ أَهلَْنَاأَهُ لا يَجعون حتى إذا كتحت يأجوج ومأجوج وهم من كُلِّ حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبطار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 ده الصدق هننسكوب انت ممتاز <تصفيق> at the door there كاريك تبع متعتي انا اه ماشي بزاكم الله خلينا السلام عليكم لا لا خلاص دعا دعا مكا كان يرفض المنديد السلام عليكم السلام عليكم اذا كنت جدا والله خليه هو يكلمني طيب هو حقرثوله بقا بس خلاص ويكلمني يلا سلام عليكم يا حبيبي نعم اوه بزاكم الله خير بزاكم الله خير لا لا لا ما مش ايوه بص برت ان لا لا الشنطه هسيبها في السياره حق الله خير انت بس بس بارد عنك, عنك دكتور بالله تعفو عننا الله خير لو كمان تمام سوري والله طب لنا رضى يا حبيبي يا حبيبي واجب واجب من الاخيار والله احنا كلمه خير الله الله <تصفيق> يحفظك فارق <تصفيق> هو ده بقى هو اللي يا حاج بتاع صحراء يا بين الجامعات مع تفسيره جاي معايا معاي طنطه طيب انما السؤال بتاع الشيخ ده بتاع والدي فالوالد هو قال لها حتى علينا انت بس انا خلص تفسير اتكلمنا ليه ايه ده خالص انا تعشيه <تصفيق> Thank you. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا بلغنا في قول جل فعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوجوا ومأجوجوا وهم من كل حدب ينسلون وخفنا إلى الكلام على يأجوج مأجوجوا من العالمات الساعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اخترب ويل للعرب من شر قد اخترب فتحة من سد يأجوج أو مثل هذا وأن الله يفتنهم يرمون بنا الشاب فترجع إليهم مخضبة في الضماء قتلنا أهل الأرض أو أهلاكنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء قال الله تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ولنا يقولون يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قال الله تعالى واقترب الوعد الحق واخترب الوعد الحق الوعد في قوله تعالى واقترب زائدا ويكون في ذلك تعلمون أي حرف لو قال النحات بأنه زائد فوليش بزائد يعني يكون زائدا رفضا لا معنا لكنه يأتي معدد ومؤكد للمعنى اقول لله جعله واقترب الحق يعني حقا قد اقترب اقتربت القيامة قال ابن مسعود الساعة من الناس يعني قرب الساعة الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج كالحامل المتمم السلام عليكم طيب انا انا بدلت بدلت الايباد دي الهاتف حتى يكون أقوى بعض الشيء الآن تسمعون حتى نبدأ الآن تسمعون وعليك. الآن تسمعون عائد الحمد لله وشكر الله طال واقترب الوعد الحق وهي الساعة على إسر خروج يأجوج ومأجوج تعلمونها خروج يأجوز مأجوز بعد خروج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادرو بلا أعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنا مضيين أو فقراً منسياً أو هرماً مفنداً أو الدجال شرغائبي ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أ хозяّة فالساعة أدهى وأمر أما الجيد شرغائبي ينتظر يا جوج مأجوز یخرجو بعد الدجال بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال يوحي الله إليه أخرجت عبادا لا يدان أحد بهم فيأمروا أن يأوي بالعباد الصالحي الصالحين المؤمنين إلى جبل الطور فارفعون عيديهم يدعون الله جل في علاه الآن السلطة موجودة موجود السلطة موجود مأتب مأتب فإذا فتحت يأجود ومجدودهم من كل حد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا يا شاخصة أبصار الذين كفروا وهذا تخصيص يعني هذه الذلة والمهانة لا يطرفون تستقيم عينهم ينظرون إلى ما هم مقدمون عليه وهذا ليس إلا الذين كفروا فالكرامة أهل الإيمان إذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا وإلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هذا قولهم يرددونه ولا ينفعهم هذا قولهم يرددونه ولا ينفعهم فلا ينتفعون بهذا القول الذي يرددونه وإلا فقد بدلهم ما كانوا يخفون من قبل فإذا هي أشخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يعني كنا في غفلة من هذا الحساب العسير كنا في غفلة من هذا اليوم المهيب كنا في غفلة من البعث والنشور والله صباح مساء ليلة نهار يبين لهم بقضية البعث والنشور وأرسل الرسل لإبلاغهم بذلك وأنزل الكتب وسطر فيها ذلك والآيات العظيمة يرونها أمامهم والقياس الذي بيانه الله جل في علاقة الكتاب لكنهم يتغافلون عنه غراتهم الحياة الدنيا وكانوا يتبعون الأهواء ومن أظل ممن اتبعواه غير علم من الله قال أفرأيت من اتخذ إله أهواء تكون عليه وكيلة هذا إنكار أفأنت تكون عليه وكيلة قال الله تعالى فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا وإذن قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هذا اعترافنا الآن بما هم فيه من سوء وتحصير وظلم ولكن لا ينفعه ندم حين لا ينفع الندم اعتراف وإقرار حين لا ينفع الاقرار والاعتراف والمسألة على أن الغيب إذا صارت شهادة انتهى الأمر فلا إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة معروضة حتى تطلع الشمس من مغرب إذا طلعت من المغرب انكشف الأمر انكشف الغطاء واجتمع الناس للحساب واخترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا وإلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين والأصل هنا في الظلم المبين هو الظلم الأكبر لأنهم لا, لا يخرجون من نار جهنم بل يخرجون فيها فالمقصود بالظلم هنا والظلم الأكبر يا وإلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم والتقريع والتوبيخ جزاء وفاقا وأجر تباقا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أعوذ بالله اللهم اغفر ورحمة الله وبركاته ورحمة فإنك أنت الأعز الأكرام فقد اختلف بعض العما في قول يا ان إن كنا ظالمين هل بعد خلوزي أجو ممدود أم بعد القيامة صحيح أنه بعد القيامة أيضا العجود ومعجود ليست ليست العلامة الكبرى التي بيها يسقط الإيمان ثم خاطب الله جل وعليه أهل مكة وهذا هذا خطاب لإيقاظهم هذا خطاب لوعظهم لردهم. قال الله تعالى انكم يا أهل مكة إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام التي ابتدعتموها كاللات والعزة ومنات وغير ذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم احذروا, احذروا. فإنها نار تلظى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم وقال عقلين أبي طالب أبو العليا وعمر عبد العزيز إنكما وتعبدون من دون الله حطبه جهنم وقارع ابن عباس وعائشة حضب بالضاد حضبه جهنم وقال عرواء وابن يعمر ابن أبي عبلا حضب جهنم بإسكان الضاد وقارع بعضهم حضبه جهنم وقرأ ابو مجلس وابو رجاء حصب جهنم اللهم استعاد يعني من حصب جهنم والحق أن كل ذلك يرجع إلى قوله حطب جهنم الحطب ما تقض به يعني أنتم ستكونون, ستكونون حطب جهنم تشتعل به قالوا واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جنم انتم لها واردون انتم لهاردون اذ فيها تلاعن الورود على غير ما كثير من لغتنا الورود المرور فقط واجي لك قول الله جل فعله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حجما مقضيا هنا في قوله جل إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون أنتم لها داخلون لذلك قال لو كان هؤلاء آلهة لو كان هؤلاء آلهة ما ورضوها وكلهم فيها خالدون لو كان هؤلاء العصنام طب يدخل تحت ذلك عيسى عليه السلام والعزير عليه السلام لا يدخلوه وهم كأرادوا أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبين الله جل في هنا في الاستثناء عندما قال انكم وما تعبدون من دون الله حسبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أهلها تما ورضوها وكلهم فيها قلون لهم فيها زفيرهم وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون ياخذ ذلك عزير ياخذ ذلك عيسى عليه السلام أن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون وما تعبدون من دون الله حسب الهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرون لهم فيها لا يسمعون قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها يعني لو كانت آلهة حقا ما وردوا النار وهذه إشارة أن الأصنام أن لو كانوا أليها ما يدخلوا النار وهم يلقون في النار كما فعل ذلك موسى عليه السلام وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصنام عندما دخل إلى مكة ويشير بعصاء ويقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوق ويسقطهم والحق المقصود هنا, المقصود هنا عابديهم لأن الحجارة, يعني الحجارة لا ألم فيها ولا اتفادها وإن كانت تسبح فأهلوها الذين كانوا يعبدونها يرونها تبكيتا في النار لأنها لدينا الحكم يرونها تبكيتا في النار وهم يكونون في النار فكونوا الصحيح هنا لو كان هؤلاء لها ما ورضوها وطلوبها خالدون الأصنام وأهلها الأصنام عبدوها في النار ليعلموا قدر ما هم فيه هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون لأن السماع فيه تسليه لهم لأن السماع فيها تسليه لهم ولأن هم لأن تعلمون أن المعذب لو سمع آخر يعذب هانت عليه عذاباته هانت عليه عذاباته يقال عذابهم في السمع أن يوضع في مساميع من المسامير من النار قد ورد عن نفسه سلم ولا ظنه صحيحا وقالت المسعود إذا بقي في النار من يخلت فيها جعلوا في توابيت من النار فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون كما بيان الله تعالى لأزيد النار وما يحدث من النار عندما ترى أهل الكفر كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا وحيدا ودعو ثبورا كثيرا وهم لا يسمعون لا يسمع بعضهم عذاب بعض العذابات قد تسهل في هذا الباب لكن قال الله جعلهم يصطرخون فيها ولا يسمع أحدهم من آخر لا يسمع أحدهم من آخر وأنهم يسمعون أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وهذا زيادة التبكيت والتقريع والتوبخ فيهم لا سيامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في النار من قعل وقاع وهو يقول عن حجر حصلت تلزلة رجفة قال حجر كان على فواهة النار ألقي فيها ما بلغ قاعها إلا, إلا اليوم الذي يسمعون مرح وسعادة أهل الجنة وينادونهم ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من مرض الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اللهم أمتنا على الإسلام والتوحيد يا رب عند هذه ونقف إن شاء الله بعد قال لو كان هؤلاء آلية تم وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفيرهم فيها لا يسمعون الفواد المسلم بطأ. علامات وأمارات معناها مجولة التعيين لكنها لها علامات وأمارات تعرف بها وهذا أيضا من تمام رحمة الله على عباده ليستتموا رجوعا إلى ربهم ومن أهم علامات الساعة خروج يجوج ومجوج ليس أشر ممن اتبع هواه من دون الله جل في علامة ليس أضل ولا أشر ممن اتبع هواه من دون الله جل في علامة عندما قالوا لنا قد كنا في غفلة من هذا العام الذي راض به العام الذي يراد به الخصوص في الايات عام يراد به الخصوص لكن من اين تنتزع هذه الفائدة وين العام الذي يراد به الخصوص وفيها سادة فضاله حتى ننتقل الى الصنن الذي يراد به الخصوص فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن جيد جيد أوه. أوه. هذا صحيح لكن جاء التخصيص منصوصا عليه بقوله هو مؤمن لكن جيد التفكير جيد لو قال ما يعمل من الصالحات عامه الآن وما يعمل من الصالحات عام دخل فيه الكافر والمسلم و... ثم هو خصصها في السياق فدل انه اراد الخصوص ممتاز ممتاز صحيح ممكن نقول بهذا رغم انه انه صرح ممتاز ممتاز ممتازه ممتازه وايضا كلهم فيها خالدون وكل هو السياق بس السياق في وكلهم فيها خالدون السياق على الكفرة وهم خالدون حقا فاين العام المراد به الخصوص لو قلنا المقصود الأهلون فهم حقاً خالدون طيب طيب سنجيب الفواهد بس انتظروا ها صال طيب حظ وعمداً تنتزع أيضاً من قول الله تنفي عليه وهم لا يسمعون هاين سؤالك طيب في صورة النورك كلما يلقي فيها فوجي ونسألهم خزايا وتعلمت النظير فهلأ لا يسمعون قلنا أقول عامل هذه الوضعي الخصوصة أقول الآن ممتاز ممتاز هل تدخل في العامل هذه الوضعي الخصوص فكانت إجابة على سؤالك